الله. اشهد اشهد ان محمدا عبده ورسوله الله خلق الجو والكائنات كله لطافرها التبع جديد. يا مؤمن يا مسلم يا محمدي. فهذا الصراط المستقيم يوم الحق والنسبوق في الاخرة. على هذا الصراط المستقيم كو بريد. الانسانات جدت يشون على هاتف الكوكري سبوا أكثر من السيد حال قطولوا قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام أثرت يخلص الانسان على هاتف قال الانسان كان مؤمن محمدي جمل يصلي له الاشتعاتين قبلي الله الله الله الله الله يسوي حواجب على اصنعك يقول يسوي باسنيننا أربعنية وفكر أصار كان مؤمن محمدي جروع عليه السلام عليك الله يتفضل في حديث النبي عليه الصلاة والسلام بحياء العلوم الدين على هذا القرد يحيث سبع سيطرات في سبع محلات أرمى موجاتي أولاكي في, في أرمى أشعر الله في قرده أحيث موجاتي في جفاك لا يا سيدي والله طلقاتك سقوطت على رأسي، سقطت في المنيدي، دي من يا ايه؟ لبعض طلقات رأسي رأنا كشف وحط الواحد أو لا يجيل طلول. سنة سنة صلى الله والله أنا من الأنباع أشهد أن لا إلهة أشهد أنه محمد رسول الله أشهد أن كان درومي ما درومي باستان جيتش طبي بات الخطس لا, لا أقول بارس ما هو في سلية في ربطة ملح على شكي أنا صرفه شيء أتلاف لي ليس من على خمج المحن لا حول ولا قوة ألأ بالرشوي الرشي ما يمتشي في الظال يوضي هؤلاء معنى بإذن تعرف المشارك تغير أول خلص من هايبرة جاء للإجرنجيس هايبرة يذكب عليه أحمد موجة أولا بكيفز عنيش موجة تفزح فلا الصوبة لا حول ولا قوة ألأ بعد قوة ألأ والبعض من طلب الصلاة أشباله في البيت هذا خلص روح أعطلو باركا ربي حسين ترى هل كنا والله ما كنا مكنا حكوا إذا في يوم زيني هو ما يجي دجل أنا إذا أوجد جي حسين ترى أشد معناك لو أوجد جي يكتب صورة رمضان والله كنا نقول أحبي ورشة صورة رمضان إذا الله من لقيه هم نسيب راح نقول جي يكتب علينا السكاه والله شغلي شغل يبى إستنى السنة السنة تلاقي إذا كاتي الله مك تلاقيه إذا زي نظروا بعض الوحيدة انتم عادت مجرد الحج من استطاعها اليهم كبيلة نصدق الرافن يقول بانتمراهن ان شاء الله اما ان شاء الله الحجين على فترة صورة ويحمسوا جماعة ويحمسوا جماعة ويحمسوا جماعة اما جماعة لعنقوا اسمها الحج ويساعدوا على الحج وموضوا ويموت يبقى نفسهم فيدي امكان الواد تدوجتني تدوج ولا تدوج والبن يقول بها راضي أنت تزود عقله طربا كل غطر مكينا ثقب كل غطر مبسوط كل غطر غير شيء حلو جوجا فروجر أم عمري يوم كريه ونسرد سردي هذا عشرين يارا تقول روحني تلاطف تجيب طربا هم طلع على يكتب الموضوع وراح الجلاده الموضوع راح أبي محمد يقول تعالى الله وصلح ما خلت قتلي عليك محمد عليك هذه خلاص ما خلاص ما تطلع يكتب سيطرة قال أوجاع على أوجاع عاد سيطرة يكتب على سيطرة حقوق العرب كل حصر أمر أحمد أوجاع سيطرة أولاد لا أحب في بالله لا إذا الا الله محمد أمر في الشرف كرسي اللسلة وكرسي اللسلة. اشهد الله الى هيد الله واشهد الى محمد رسول الله.